وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ ألا تتخذ من دون وكيلا ضرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لا في الأرض مرتين ولا تعل علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم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 إن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا